وراودت التي هو في بيته عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت تيتلق قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد هممت به وَهَمَّ بها لولا أن رأى غان ربي كذلك لنصرفع للسوء أو الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، واستبق الباب وقدت قميصه من دبره، وألف يا سيد غالد الباب. قالت ما جزاء من أراد مالك سوء أن إلا إلا ان يسجن وعذاب لئيم قال هي راودتني عن نفسي وشيد شاهد من أهلها إن كان قميص إن كان قميصه قد من قبول فصدقت فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت فكذبت وهو من الصادقين فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ قَالَيْنَا إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يوسفُ وارضًا هذا يوسفُ عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال We'll be.